قلق السماءات والأرض الحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجل مسمّن أله والعزيز الغفور.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 ودور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا يضل عن سبيله قلت ما تتعبك افرك قليلا انك من اصحاب النار أمن هو قارث آناء الليل ساجدا وقائما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 وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني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 هَذِفَتَّقُونَ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ أولو الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ قِذُمًا ثِنَاءً لَكِ هُمْ أُلُوَّ الْأَلْبَابِ أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ قِذُمًا ثِنَاءً لَكِ هُمْ أُلُوَّ الْأَلْبَابِ أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ قِذُمًا ثِنَاءً لَكِ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 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلكهذا الله يهدي بهم يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُو قُمَكُم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 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم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 ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يحذي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سعلتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره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 اللهم يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعززين أو لم يعلموا أن الله يبسّط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات القوم يؤمنون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 من قبل أن يأتيهم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 تبرت وقلت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله مجوههم مسودح أليس في جهنم مسؤول للمتكبرين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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ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 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين انتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم